ولو نشاء لأرينا كهم فلا عرفتهم بسمه ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى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 بعد ما تبين لهم الهداي ضر الله شيئاً لينضر الله شيئاً وسيحبق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا.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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وت تقوم أتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم وجف يحفكم تبخروا ويخرج أضغانكم هؤاتم هؤلاء تدعون لتوم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 تَبدِيلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ